لا لا لا لا لا لك حلك فوق فوق بكل أخر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتباعهم أما بعد في بعد عصر الجمعة كم صفر السابع عشر, عشر من شهر صفر من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعانيون ألف من الهجرة في مسجدنا في طرة البلد مسجد أهل الحديث نجلس نتناصح مع أحد إخواننا في ما يتعلق بمسألة الجهاد في سوريا فأقول ابتداءا إن الله عز وجل حظ في كتابه على الجهاد على الجهاد في سبيله غير ما آي منها قول الله عز وجل يا يردين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فصوف يأتي الله قوم يحبوهما يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلاك وكذا في السنة هناك عدة أحاديث تبين فضل الجهاد في سبيل الله ومنها أنه صلى الله عليه وسلم بين أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وكما في حديث حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أحب الأعمال أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها ثم قال ذر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. فجعل الجهاد في سبيل الله بعد هذين العمليين. اختلف العلماء في هذا وفي أي في أي الأعمال هو الأفضل والأحب عند الله ولا وقت له الدخول في ضح هذا الخلاف ولكن نقول. إن الجهاد في سبيل الله بلا شك في اتفاق أهل العلم ومن القربات العظيمة التي يتقرب منه الله عز وجل و النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الخروج للجهاد قال أحي والداك قال نعم فقال ففيهما فجاهد هذا حديث حمله العلماء على الجهاد الذي هو فرض كفائي يعني ليس من الفروض العينية فهنا يقدم بر الوالدين وطاعتهما على الخروج للجهاد إذا كان ليس متعينا على العبد. وقد بلنا العلماء الأسباب التي بها يكون الجهاد فرضا عينيا منها أن يدعو إمام المسلمين إلى النفير أي إلى الخروج في الجهاد ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله ويكون هذا الدعاء عاما يستنفر كافة المسلمين فيصير الجهاد فرضا عينيا ومنها أن يهاجم العدو بلدا مسلما فيدعين على أهل هذا البلد أن يدفعوا شر هذا العدو نعم فيدعين الجهاد على أهل هذا البلد ولا يكون فرضا عينيا على كل المسلمين لن تنتقل الفرضية إلى الأقرب فالأقرب إذا لم يكفي أهل البلد يدفع هذا العدو كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا بكم غلقه فالأمر هنا بقتال من يلق يعني أهل البلد إذا كانت دون قوة والكفاية لذا فإن شر هذا العدو الكافر لم يجب أو يدعين الجهاد على من عداه أما إذا لم تكفي عدتهم ولم يكفي عددهم لدفع هذا العدو فهنا يقول المتعين على من كان يليهم <تصفيق> يعني يقوم دفع الكفار متعينا على من يليهم من البلاد المسلم. الأقرب الأقرب. <تصفيق> ونأخذ مثالا عمليا على هذا. الحوثيون الروافض المجرمون. في, في اليمن <تصفيق> من الذين أعلنوا حربا لا هوادة فيها على إخواننا من أهل السنة في دمات شو هؤلاء نعم يجب دفع شرهم على أهل دمات <تصفيق> ثم ينتقل هذا الوجوب إلى من عداهم من القبائل المحيطة بهم من أهل اليمن أن يتكاتف معهم إذا لم تكفي قدتهم عددهم من أجل ضحر هذا العدو الكافر الرافضي الحوثي هم كفار بلا شك لأنهم باطنية آه. لا يؤمنون بالإسلام. ثم عقيدة ابن سبع اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وهو كافر زنديق محارب للإسلام وأهله. <تصفيق> <تصفيق> وهذه كانت الفتوى الأخيرة أفتى بها شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. في آخر درس الشريعة الذي يقام يوم الجمعة منذ شهر تقريبا أنه يجب على أهل اليمن أن يتعاونوا جميعا في دفع شر الحوزيين الروافض وفي قتالهم فإذا لم يكفي هؤلاء وجد على من كان. محاديا لهم من المسلمين أن يمساعدهم وأن ينفر معهم وأما بالنسبة للوضع في سوريا والأمر يختلف فالقتال في سوريا بدأ قتال فتنة يعني كان في أول أنبيه عبارة عن هذه المظاهرات الغوغائية التي انتصب لها حزب الأخوان المسلمين المفتدين في الأرض وجروا إليها الشعب السوري المغلوب على أمره بدون اختيار منهم لقتال هذا الحاكم الجائر الكافر نحن لا نشكوا في كفر هذا الحاكم السوري بشار الأسد لكن ما هو سبب كفره؟ هل أنه يحكم بالقوانين الوضعية؟ نريد الإجابة من أخينا أخي اسمه؟ أكرم. أخي أكرم ما هو سبب كفر بشار, بشار الأسد؟ أخذت النفئيرية العلوية أحسنت هو يعني طائفه. لماذا تعرف عن الموصيرين؟ انهم يعني يؤلهون عليهم رضي الله عنه. أحسنت وإيش ت؟ إيش؟ ااا ومر من يعني هم اصلا اصلا في شياط الله عرفوا إن بعض أصلاً بعض طائف شياط بتكفرهم يعني وما ذلك وما ذلك في في أيدوم وبينقضون بعض هو هنا بعضنا أحسنتم و بعضه الإيمانية قديما كانوا يكفرون النصيرية قديما ولكن الآن صار وهم شيئا واحدا في العقيدة الباطنية فصارت النصيرية مع الرافد على عقيدة باطنية وإن اختلفت العقائد بينهم في بعض التفاصيل. ولكنهم في الآخر صاروا جميعا باطنيا أكثر من اليهود والنصارى ف... كما بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع مضى والشيخ ولشيخ الإسلام فتوى مطولة في بيان كفر المسيريين والدروس <تصفيق> وأنا أكفر من اليهود والنصارى وأنا مستباح المحارم وتحللوا من الفرائض والواجبات جميعا فهم لا يؤمنون بالفرائض الفرائد يعتقدون أن هذه هي تعد رموزا لأشياء عندهم فالصلاة الخمس رموز وكذا الصيام رمز وكذا الحج هذه كلها تعد رموزا عندهم لعقيداتهم الباطنية لا يؤمنون بكتاب ولا بسنة نعم إذا كان يحدثني أحد إخوانكم السوريين أن بعض الضباط الذين يحق، كانوا يحققون معه في الأمن السوري كان يقول له أنا لا أعرف هذا الذي تتكلمون عنه من الكتاب والسنة إنما أنا أعرف فقط الرسول وعليه ولا في حقيقة طبعا لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بسنته ولا يعرف عن الإسلام إن أنه هو ولد على ذي العقيدة الباطنية التي لا تقر بالإسلام شريعة وعقيدة فالخلاصة أن بشار الأسد على ما كان عليه أبوه حافظ ومع العقيدة النصيرية التي هي أكثر من معتقد اليهود والنصار <تصفيق> ولكن كيف يكون الخلاص من حكم هذا الكافر الملحد الزنديق الذي يحكم بعقيدة النصيرية الباطنية هل يكون الخلاص بما صنعه حزب الوحيد المسلمين من سلوك مثلك الديمقراطيين الأمريكيين والأوروبيين في المظاهرات والانتخابات ما رأيك؟ هل أنت تعرف حكم المظاهرات والانتخابات ما هو حكمها؟ لا تجوز يعني هما يعني في لا. الجملة يعني في الجملة بيتابعون اليهود والنصارى في أغلب. زاك الله أحسن هم يتبعون سنة اليهود والنصارى في آه في آه في المظاهرات والانتخابات. طيب هل أنت تقر معي أن المظاهرات هي وسائل الفساد الفساد في الأرض؟ نعم. ومن أسباب تصلية الكافرين على المسلمين تقر ما بهذا؟ وقر ب هذا قبل قبل هذا هو, هو من غير هدي نبي يعني. صلى الله أحسن صلوا. ليس من هدي نبي صلى الله أحسن. طيب. هل أنت تعلم أن الفتنة في سوريا بدأت من هذه المظاهرات التي قام بها الإخوان ومنعونه من الأحزاب العلمانية؟ نعم. من السترا من الستراكيين ومن الإبراليين ومن خوارج. تكفيريين ليسوا على عقيدة أهل السنة كما يتظاهرون أو كما قد يتراءى للبعض إنهم على عقيدة الخوارج ولذا يقتلون أهل السنة كما يفعلون الآن في ليبيا من الذي يقتل أهل السنة في بني غازي وسرت وفي غيرها من مناطق ليبيا الخوارج هم جماعة أنصار الشريعة على غرار هذه الجماعات التي في سوريا الآن إش أنا أحكي لك يا جريمة شنعاء حدثت في الآيام القريبة من أولى الخوارج الذين يدعون أنهم يجاهدون في سوريا ويحردون الشباب الليبي الأنذان إلى سوريا ليس لنصر السنة إنما لنصر مغتقديم الخارجي ولنصر حزب وغض المسلمين وليس لنصر الإسلام وأسكر لك جريمة واحدة في الآيام القريبة <تصفيق> <لا. تصفيق> قال أولى الخوارج الخوارج <تصفيق> هذا منديه. ههه نعم نعم نعم. ذاكله. ترسل أحد <حيح> من الله نهض لنا نهض لنا عصير الله عصير أيها او شوه اباص ممكن احمد يبع صح من مسح من لا في زمان بس احمد صغير يا زهر هذا صحيح لا هو يعرف المحل القريب هذا صحيح عظيم اه صحيح صار بس ضغط خلاص خلاص خلاص اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس, اجلس برك الله كان هناك ضابط في الجيش الليبي على ما ذكر إخواننا بلد ردمة العقيد هذا العقيد والضابط قد هداه الله إلى المنهج السلفي. صار سلفية عقيدة ومنهجا وسمة ومن يدعو إلى عقيدة أهل السنة ومناج السلف الصالح في داخل الجيش الليبي وبالفعل تمكن من أن ينشئ وحدة أو جهازا يسمى بجهاز التوعية في داخل الجيش الليبي بس معطقة أهل السن وسط الجنود وبدأوا يوزعون منشورات ومطويات وكتيبات العلماء، علماء, علماء السن السلفيين، وكان هذا في سبب لخير كثير وسط الجنود الليبيين لأنهم بالفطرة مقبلين على منهج أبل السنة ويحبون السلفين حقا مع العقيدة السلف ومنهج السلف وهذا الله من هدى منهم والكزم المنهج السلفين ولما توافق الجيش والشرطة على أن يتم تعيين هذا العقيد مديرا عاما لمديرية أمن بن غازف وعرضوا عليها هذا الأمر واشترط شروطا عليهم وافقوا عليها جميعا منها أن أن أن أن أن يظل ملتزما بسمتي السلف السني وأن يدعو إلى عقيدة منهج السلف داخل الجيش والشرطة فوافقوا على هذا ها هل تدري ماذا صنع خوارج هو من جامعة أنصار الشيعة غازي ترصدوه حتى تمكنوا من قد من اختياله اختيالوه بتفجير سيرته لماذا؟ لم يخاف على أنفسهم وعلموا أن هذا الرجل سيقضي على فكرهم الفاسد الذي بغض الإسلام إلى المسلمين في ليبيا صاروا سببا في أن علم المسلمين صاروا يبغضوا يبغضون بعض ما يوجد في الإسلام من السنن وجميع سبب دعواتهم خارجية، فكان السلفيون فمعهم الجيش والشرطة هناك يتعقبون هؤلاء خارج بسبب في الأرض لله، صاروا يترصدون المسلمين قتلا واستباحة الدماء والأموال. في داخل البنيهازي وفي غيرها هذه الإنشاءات تسمي تسمي نفسها أنصار الشريعة وليس أنصارا للشريعة بل هم صاروا شأوهم أبوا شأوهم أبوا عونا لأمريكا واليهود والروافد في إيران على إضعاف المسلمين في ليبيا لماذا؟ لماذا؟ لأن الإصلاح الذي يتم في ليبيا الآن على أيدي الدعاء الصادقين وطلبة العلم السلفيين ها هم يضيعونه ويتسببون في فتن المسلمين عن التزام السنة ولم يكتفوا بهذه الفتنة فقط بل يعني تعدى هذا إلى قتل واستباح الدماء الخطباء والدعاء الصادقين ها من أهل السنة في داخل بني غازي وفي غيرها ففي فترة أخيرة قتلوا أكثر من خطيب ليس كذلك لا. قتلوا أكثر من خطيب من خطباء أهل السنة في داخل بني غازي اختلوه لما أن يكون خارجا من المسجد يقتلونه أو يترصدون سيارته يفجرونها وكانوا من دعاة السنة لماذا يقتلونهم؟ لماذا, أجب لماذا يقتلونهم؟ ها؟ ممكن يا شيخ يكون الأحداث دي حصلت سنة ما عندش خلفه أنا لكل عرفو إن, ان ممكن عقيدة, عقيدة أهل دماج ممكن تكون مطبخة مع الراجل العقيدة الليبيدة أو, أو أهل السنة في ليبيا صحيح أو لا؟ هذا في الجملة نعم صحيح. الذين هم من أهل السنة في دماج ليسوا من أهل السنة في دماج لأن في دماج فيها حدادية حجوري. وإن كانوا في الجملة هم بلا شك نعم. لا ليس يعني نحن ندعو الى مناصرتهم مناصرة اهل السنة حتى وإن كان عندهم من عندهم من من الأخطاء أو حتى ان كان سلك بعض المسلك حداديا نحن لا نرضى بلا شك بإذوان الروافد عليهم صحيح ولكن ال في أمصار الشريعة في سوريا استنفروا بعض الإخوة لي ليس دمаж فقط يعني بعض بعض الأمصار الشريعة استنفروا بعض الإخوة لي لي بورنا <تصفيق> وكونوا كتائبنا دفاعا عن المسلمين وبعت وبعثو بعض الإخوة الفرن <تصفيق> ل لأهل دمج وحتى بعض.أول دفاع عن الدمج أنا ضد الحوثيين.طيب ماش. <تصفيق> و والبورما يعني سائر الأماكن اللي من قبل معروف يعني في في شانو وفي أفغانستان وفي العراق لم يتحركوا إلا مصر والمستعنة ممكن بعض الأحداث هذه يكون فيها غلو ولا شك لا أحد يعني يؤيد هذا الكلام مهما مهما حدث يعني اعتداء من بس ونشهد الآن يعني هذا الكلام من أمن دولة أو غيره وقد يكون في في عقيدة خلل لا, لا لم أسمع أن أحد من المجهزين استباح دم أحد يعني حتى من الضباط الالال من أمن الدولة هنا. لا تعرف. لا لا. بانتلا تعرف ولكن. لا تعرف. القادة ك كبار سمعت أنهم يعني دفاع دفاع عن المسلمين يقتلوهم. مثل مين محمد إبراهيم ما حدث في مستوطن حس سكن في ولاية مصر. والسيسي ويعني القادة اللي هم يصدروا أوامر بالقتل. حتى بعض البعض الناس عندهم قرو في هذا الأمر يقولوا إن الأمر في مصر لن يصلح إلا بالسلاح وبالجهاد وهكذا. طيب انت دلوقتي لما ترفع سلاح ضد بالليل في مسلمين في جنود وهكا في ناس آآ آآ يعني مخيفين او جهال او كده حتى تاثرهم فانكروا هذا الامر وراجعوا فيه يعني حتى بيحدث بعض الكلام اللي لحصى من صفيح النحاس ده بعض بعض الشيوخ يعني المجاهدين انكروا عليهم ان سبب امين شرطة مات وطفل اريان صبحه حاجه كده فاللي فهي خلص ان بعض بعض الناس فعلا يحترمهم بسبب دف... بسبب استحلالهم لدماء المسلمين قبلا يعني انت تعترف انهم استحلو دماء المسلمين اي ببعض... ب... الذي يقتل مسلم يعني لو واحد قتل مسلم مسلم عاصي ممكن يعني منه لا... ليس عاصي ما... ما بيقتلش معصيته م. يعني هو راجل هو راجل عنده امر بيطلع امر بالقتل تمام بيستبيح الدماء فدفاعنا عن الدماء زي زي ال... و... وين في ثاني من المؤمنين مش شرط يكون كفروا او شرط هو راجل مسلم عاصي ولكن بيقتله بغيا لو مش شرط ماشي أنا أنا معك نعم بعض هؤلاء بعض هؤلاء الشباب قد يقع في استباحة دماء المسلمين ليس من باب ان هو يكفرهم نعم ويفعل هذا إما كما ذكرت من باب البغي اللي يعتقد ان هذا بغى عليه ماشي انا معك لكن احنا ليس ليست الان القضية في هذا ومش مش مشكله استهدافه ليس ليس الجنود ولا حتى لو واحد اتقاع الامر هو مشكلته مشكلته في القائد اللي بيصدر الأوامر يعني ممكن ممكن واحد فلاح عادي ومش هو مش فاهم جات أوامر اوامر ونفذ هو هدفه مش واحد زي ده وهدفه القائد الفوق فوق فس انا اسمع انا اريد أن اقف بس ان قولك ان هؤلاء الروس اللي إن انت بتتكلم عنهم انكروا التفجير اللي حدث عند بيت وزير الدخلين المصري، لما حدث من جرائي من قاضي لطفل أو لي أو لبعض المريين، طيب؟ أن نقول لهم إن كانوا صادقين في هذا، <تصفيق> لماذا جروا الشباب بداية إلى هذا المعترق فيما يسمى بمظاهرات والاعتصامات هل هذا هو سبيل الإصلاح ليس سبيل الإصلاح أولا هم خلفوا جدا في موضوع المظاهرات وموضوع الديمقراطية يا أخي كيف هذا لا لا لا لا يخالفوه موضوع ديمقراطية لكن ما يخالفوه في المظاهرات هم كانوا من, من أوائل المتواجدين في اعتصام ربع العدوية في اعتصام النهضة اللي هي هذه الجماعات وبعضهم يدبع لتنظيم سمم للأذن من هذه الجماعات التكفيرية كانوا بل هم كانوا القادة فهذه العبادة الصمام اللي نبنئلو كلام الناس في سوريا اللي هم جبهة النصرة والدولة الإسلامية غير ذلك يعني. اسمع اسمع دولة الإسلامية جبهة النصرة هذه كلها أمور هم كما قلت استنعوها خداع للشباب بعض الشباب مغرر به أنا ما قل لك أن أن كلهم أنهم كلهم على عقيدة الخوارج نعم في هناك من ياذب منك مغررا به فهم بسبب جهل او بسبب انه لا يدرك حقيقة الواقع هناك انا اريد ان ارجع معك الى مسألة سوريا لا لا الان هذا الجهاد المزعوم في سوريا كيف بدأ؟ هل بدأ بالطريق صحيح؟ لا لا السلام. ليس بالطريق خائف؟ تعترف معي؟ نعم طيب. هذا بالخلاف العمر في اليمن هذا بخلاف الواقع في اليمن فإن أهل دمات لما لم يخرجوا لا في مظاهرات ولا خرجوا على الرئيس اليمني ولا استحلوا الدماء وإنما عدا اعتدى عليهم الحسين الغافض فأرادوا أن يدفعنا الحسين شر, شر هؤلاء ولذلك تكاتب معهم العلماء وأفتوا بوجوب الجهاد على أهل اليمن ضد الحسين وهذا الكلام موجه إلى اليمن حكومة وشعبا ليس الشعب فقط فش. وأما الوضع في سوريا اختلف. بارك الله فيك. العلماء أفتوا بأن القتال هنا قتال فتن لماذا؟ <تصفيق> لو بدأ بفتن. نعم. <تصفيق> و... و... وكان أن ال... ال... ال... الشر والفساد الذي تربت عليه أضعاف أضعاف ما. يظنها والأمر الخير لماذا؟ فالآن الذين جروا الشباب لهذا القتال في سوريا كلها أهداف خريفة وعلى رأس هؤلاء اليهود ثم معهم أمريكا ثم هذه الجماعات التكفيرية التي يرعاها الإخوان المسلمون وكلهم متفقون اسمع الهدف الأساسي من هذه الفتنة التي دفع إليها الكفار الإخوان المسلمين لكي يحدثوها في سوريا هو القضاء على جيش على جيش السوري <تصفيق> ما الذي بدأ هذا بدأ هذا أمريكا بالتوطّع مع الخونة من حزب الإخوان المسلمين تجرّوا الشعب إلى هذه المظاهرات المفتعلة ضد بشار بشار كما ذكرنا وظنديكم كافر نحن ما نقول هذا دفاعنا بشار لأنه يكون هذا دفاع عن دماء المسلمين التي استبيحت في غير موضعها فلما جروا الشعب الذين مظاهرات بلا شك كان رد فعل هذا فاجر أن ينفع نفسه بمساعدة روسيا الكافر وبهذا تمكن اليهود من إحداث هذه الفتنة التي الغرض أساسي في نهاية أمريا القضاء على الجيش السوري وتفكيكه بغض النظر عن معتقدات معتقداته ليس ليس هذا غرض غرضه له. طيب فبالفعل تمكنوا من هذا وأضعفوا الجيش السوري بل شد قاضوا عليه وفي الجانب الآخر صارت أمريكا واليهود يغذي الجماعات التكفيرية هناك بقيادة تنظيم القاعدة ها؟ ها؟ لإذكاء هذه الحرب أكثر وأكثر كي تستمر سنوات طويلة يتمكنوا من خلالها على القضاء على كلا الطرفين أو على الأقل إضعاف كلا الطرفين حتى لا تقوم بالقائمة إلا بعد سنوات إلا أن يشاء الله وفي الجانب الآخر يجرون ها المستضعفين من المغرر من شباب المسلمين كيجعل مسورية مقبرة لهم ها كما صنعوا في العراق فقروا ذو عقله وكون فقيها ولا تكون كم قال يعني من الذين هم يعني ينخدعون بالشعارات. نحن بارك الله فيك ندعو الشباب جمئا الجهاد في سبيل الحق بل إذا استطعنا وكان هناك سبيل وكان هناك جهاد قائم بسبب الحق أن نكون إن شاء الله في أول الصفوف نبتغي الأجر عند الله عز وجل ولكن الأمر ليس كذلك في سوريا بارك الله فيك وأنا لذلك أقول لك هؤلاء الذين أفتوك ماذا من أدعياء السلفية وهم الحقيقة على عقيدة ومنهش أخوان المسلمين أمثال محمد حسان والحويني ويسر برهاني ومحمد السلام مقدم وكل هؤلاء لو كانوا صادقين في تحريضهم للشباب على الخروج إلى سوريا ومن قبل إلى العراق لماذا لم يخرج واحد منهم يقود سرية إلى هناك ها؟ هم اولا في اختلاف شديد جدا يعني يعني ياسطل برهامي حاجة الشيخ اوزحرق حويني حتى الان يرى انه فرض كفائي الشيخ لكن يحرض الشباب على الخروج لا خلص في اخر كلمة فرض كفائي معناها انه اقر مشروعية هذا الجهاد وسنوه جهادا اسمه هذا الذي نخالفه فيه اصلا ان هذا ليس جهادا هذا قتال فتنة اسمع نعم سن فرق بين الجهاد المشروع الذي يكون فردا كفائيا ها؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وبين قتال الفتنة هذا ليس جهادا يا أخي برك الله فيك هذا ليس إسمع ليس العلاء كلمة الله إسمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى بشعري <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من الذي أخرجه البخاري ومسلم؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا وفي سبيل الله. لما سئل الرجل يقاتل حمياً ويقاتل شجاعةً ويقاتل رياء وفي رواية يقاتل للمغنم. فأي ذلك في سبيل الله؟ فقالها هذا، فالقتال في سوريا، ها، ليس قتالا لإعلاء كلمة الله، وإن رفع الخوارج هذا الشعار، كما رفعوه في زمن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، إن الحكم إلا لله. ماذا قال لهم علي بن أبي طالب؟ ها، تذكر حديث؟ لا قال لهم كلمة حق أريد بها باطل <تصفيق> قاتلهم عليه قاتلوا الخوارج الذين هم على شاكلة هؤلاء في سوريا الآن قاتلهم لماذا؟ لأنهم على خلاف العقيدة الصحيحة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم التي هي الإسلام الخوارج ما هي عقيدة الخوارج ما هي عقيدة الخوارج نعم صحيح طب طبعا انا رافض خارج انا عايز يعني انا بسمع الناس هنا لو لو في حد طلع لسانه الكلام ده هتربيه مش مش هاخد من حد بيجنن علنوب اسمع اسمع اسمع بارك الله فيك نعم يعني تكفير المسلمين او هذه اسمع اللحظة. اسمع لا اسمع هزا هم هم هذا أنا كما خلنا متواتر عنهم. نعم هناك شباب مغرر بإسمه، لكن القادة من القادة الذين يحركونهم؟ إسمه هليل العلماء. هل العلماء حقاً. هم علماء السنة. لما بيتهم يتهموا هؤلاء بأنهم عملاء للحكام وأنهم عملاء لأمريكا. هم على العكس. بل على العكس، هم يفتونهم بحفظ ذئب، بحفظ ذمائهم، وطرق قتال الفتن هذا إخزاء لأمريكا. هم يعتبرون هذه الفتاوى، ها؟ خدمة لأمريكا. أمريكا بالعكس لا ترضى بهذا. أمريكا تريد استمرار القتال، وتريد تسكير هذا القتال. بل بالعكس هي التي تمد هؤلاء المجاهدين المزعومين بالسلاح. بل هي التي تساعد لهم الدخول عبر الحدود. إشرايك. فجمع اسمه أخي. هؤلاء الذين يخرجون من مصر ويأتون من ليبيا ومن الجزائر ومن أفغانستان. هل تظن ان الحكومات في هذه البلاد تترك هؤلاء يخرجون من الحدود حتى لو خرج بعضهم الخلسه لكن هل هذه الاعداد التي تذهب هكذا تخرج وتدخل سوريا بدون تسهيل وتواطؤ من امريكا اكيد اكيد ده معروف ما انا لماذا امريكا تدافع عن هذا لماذا امريكا تؤذ الشباب المسلمين شباب المسلمين على هذا القتال في سوريا لماذا تمام <طأس> الشيخ دلوقتي زي زي ما عملت في الحرب العالمية الثانية ان خلت كل كل القوى تضرب بعض لحد ما يتبقى في الاخر ترمي كل حاجه ده اللي بيحصل دلوقتي انا مع <تصفيق> حضرتك لكن لكن الموضوع موضوع ان امريكا متحكية في كل حاجه وتقدر <تصفيق> <تصفيق> <يسم hep? تصفيق> لا لا اسمع رموتش المتحكمه لا لا انا ما اخد رموتش اسمع انا ما اخد رموت متحكمه انا ما اخد رموت متحكمه ما نخلى ان احد الكفار يتحكم في فاقدر الله ازعزعه نعم لا اعوذ بالله لا نقول هذا بل ان اناوي أبين لك. ماذا نريد أن لك إن الكفار يحبون استمرار هذا القتال ويذكّونه، لأنه يخدم وصاهم. بل هم الذين افتعلوه. إذا أردنا نوصل ولك فرداك سام. ما العلم هذا القتال بقتال فتنة؟ أراد الكفار أن يجور المسلمين إليها لتحقيق أهداف ومصالح لهم. ليست المسألة الخلاص من بشار الاسد الكافر المصيري الزنديق هذا المصيري الزنديق باطني لا يؤمن بالاسلام نحن لا علم هذا وملا شك ان كان عند المسلمين قدرة على ازالته يجب ازالته وازالة دولته ولكن هذا يكون بالاسباب الشرعية مش بطرق اخوان المسلمين اسمعيها اسمعيها الله هؤلاء الشباب كيف بدأوا القتال في سوريا بدأوا بسبب مظاهرات حزب الإخوان المسلمين. هم الذين افتعوا للفتنة بتحريض من أمريكا وبتسكير من أمريكا من أجل أن يحققوا أهدافهم الخبيثة في سوريا. فهذا القتال بدأ بطرق مخالفة للشرع. بدأ بفتنة والتي <تصفيق> هياج هذه الفتنة أو الذين هياج هذه الفتنة هم الإخوان المسلمون <تكتش> شيخ بعد إذن حضرتك بدون مقطع أنا عايز أنا عايز أفصل بين بين <تكتش> بد إقتال الفتنة. وووالدفاع عن العن الدماء التي تصفى يعني هم بدؤوا فتنة وكان كان جبهة أو الدولة او الال الطوائف المقتولة هناك لم تكن لم تكن موجودة ولم يو يؤيدوا المظاهرات التي حدثت ولكن بعد استباح الدماء والال الجبهات اللي كنا نحضر فيها ظهرت من سنة سنة ونص قب قبل المظاهرات بدأت من ثلاث سنوات دخلوا دخلوا بالدفاع عن المسلمين مشاكل اسمع هني الجبهات اسمع شيخ بين بد بدء الفتنه و ود <تصفح> اسمع الله يهديك ماشي دفع الفتنه ده امر نعم على المسلم ندفع عن نفسيه ممكن الخلاف ان ان طريقه دفع الفتنه دي بالسلاح او بدون السلاح ممكن رأي حضرتك انه انه ادفع الفتنه بترك السلاح وراي اخرين ندفع فتنه بالسلاح <تصفح> يا اخي اسمع <تصفح> دفع دفع الشر هذا امر اخر نعم <تصفح> من المسلمين الذين في سوريا وجد انفسهم في هذه الفتنه <تصفح> فالرجل يدفع عن نفسه وعن مالي وعن الحريم هذا أمر آخر لا لا لا ليس هذا ما يحدث تسمع تسمع الأمر ليس هكذا لم ليس مجرد دفع لا الأمر الآن إن هذه ال الجهاد التكفيري الخارجي أيضا دفعت من قبل أمريكا و من قبل الاخوان المسلمين لإسكات ما لإسكات هذا حتى وإن لم تدفع من أمريكا حتى وإن خرجت بنفسها كما ذكرت دفاعا عن المسلمين لا يعنينا الآن لماذا خرجت ولكن هذه خرجت تحت عقيدة فاسدة وهي هذا العقيدة هي عقيدة خارجية هم إذا كفروا بشار وكفروا بعض المسلمين هناك لم يكفروا بسبب معتقدين مصريين فقط منهم أساسا يكفرون الحكومات الإسلامية الأخرى كلها ويكفرون عامة المجتمعات على درك سيد قب يعني أتباع تنظيم بسبب نلاذن و اي من الظواهري هم الذين يقودون الان القتال في سوريا اي من الظواهري التكفيري المصري القطبي الذي هو العقيد السيد قطبي في تكفير المجتمعات هو يعتقد كفر عام المجتمعات الاسلامية يعني هو الان يعتقد كفر من من يسمع من لم يخرج في هذه المظاهرات لتقوية الكون المسلمين يكفر يكفرونهم ما يستحلون دمهم ويعتبرونهم خذر الإسلام لأنهم لم ينصروا محمد مرسي والإخوان المسلمين على ما هم علم الباطل يعتبرون المسلمين الذين لم ينصروا الإخوان المسلمين على ما هم عليه من بضعة وضلال يعتبرون مخذنين للمسلمين وب <تصفيق> وبالتالي يكفرونهم ويستحون دماء. شيخ بالصوفة شيخ بارح كان في لقاء صحفي مع مع محمد الجولاني قاد <تصفيق> النصر وقال الكلام ده بالنص من لسانه أنه يرى يرى بإسلام المجتمعات المسلمة لا يرى تكفيرهم وقال الكلام ده وقال إنه هو مبايع لأي من هو وأي من ظاهره هو هو شيء كده والله يعني يعني معنى آخر إنه ممكن يكفر ممكن يكفر. من لم يحكم بما انزل الله ماشي قبل قبل التعيين هل هو كفر او او كفر دون كفر لا دون تفصيل لا عندهم تفصيل تفصيل هل هو كفر اسمع اكبر او كفر اصغر ولكن يعني يعني لو واحد ما قاومش لو ما قاومش الوضع ده ما يكفروش هو يرى يرى بإسلام المجتمعات ولا يكفرون ولسه مبارح الكلام ده وهو أنا عارف كلام ده قبل أن يقال لكن الفكرة أن أنا ما بخدش الكلام منقول أسمع منهم مثلا لا تعلم كلام أيمن الظواهري قبل هذا اسمه اسمع لا تعرف أن أيمن الظواهري هو من أشد المعادين لعلماء السنة والأهل السنة هل تعلم أن أيمن الظواهري هو من الذين أجاجوا نار الفتن في أفغانستان وكذا في في العراق وفي باكستان صحيح يا شيخ هم هم هم فعلا الجذور النافطه بس بس بدفع يا اخي اي بدفع ان لا فتنه اكبر اكبر من فتنه الشرك لان الاراضي دي داهمها الامريكان ليس ليس قبل قبل او حكم <تصفيق> السعود ولا ولا, ولا ولا انت تعلم انت تعلم اسمع اسمع, اسمع انت تعلم ان فكر هذه الجماعات وتنظيمات في افغانستان كان من أسباب تمكن أمريكا من أفغانستان قل لي لماذا؟ الإخوان المسلمون ها؟ لما جروا الشباب إلى الجهاد في أفغانستان تحت قيادات هذه الجماعات التي جمعت ما بين منهج الخوارج ومنهج التصوف البداية كانوا من ألد المعادين للسلفيين حقا أنتم جاء السلفيين إنهم الدعوان السلفية أمثال حزب النور وأمثال هذه الأحزاب هذا لا السلفيين كانوا يعدون السلفيين حقا من هم الذين يحملون السنة أن السنة حقا ها في داخل أفغانستان عبد الله عزام لو من زعماء إخوان المسلمين في أفغانستان ها ومن المؤججين لمر الفتن هناك مع الفصائل ضد السلفيين هو ومن كان معه من جهل إخوان المسلمين أفتوا شاب مصريا جاهلا من, من هذه التنظيمات نحو تنظيم سنة من لادن هذا بقتل أو باختيال الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى لما أقام دولة سلافية على الكتاب والسنة في كنا فاجتمعت عليه هذه الفصائل الإخوانية والتكفيرية والصوفية لما استمع فصائل الذين كانوا يدعون الجهاد ضد روسيا تمام؟ وكان بعضهم يقول بأنه اعتقد ولاد أهل وحدة الوجود هم يعتقدون أن الكون أبطالاً أربعة يدبرون شون هذا الكون؟ من حكمة ياروسق وسياف هذا ثابت عليهم اجتمع هذه الفصائل بعد أن ادعوا النصر على روسيا رو اخرجوا السوفيت من أفغانستان من كان عدوهم الاول ليس لا اليهود ولا امريكا بل كان عدوهم الاول السلفيون اهل السنة الذين انفصلوا عن فكرهم الفاسد ها وبدأ الشيخ جميل الرحمن رحمه الله في التكوين نواصل حي دولة اسلامية في افغانستان في داخل كمرة ولتفح حوله طلبة العلم و... والصالحون من من أفغانستان وبالفعل قامت شبه ولاية على الكتاب والسنة في داخل كونار بعد أن خرجت روسيا أفغانستان ماذا صنع الإخوان المسلمون الخونة ها بالتوطّع مع أمريكا وبالتوطّع مع أعداء أفغانستان تكلموا ها على القضاء على ذي الدولة اللي قامت في كونار وأرسلوا شابا مصريا جاهلا كان صحفيا في مجلة المجاهد. تفضل تفضل تفضل تفضل. وصل الطريق برك الله فيه. فأرسلوا شابا مصريا صحفيا جاهلا فدخل على شيخ جميل الرحمن وقتله ثم بعد ذلك فرقوا. الشباب الثالثين هناك وقضوا على كنا فترطب على هذا عقوبة من الله عز وجل لهؤلاء الخوانة البغاء أن صلت عليهم أمريكا وإيران الرافضية كي تحول دولتهم إلى دولة رافضية بسبب أنهم خانوا أهل السنة بل يعني سعوا في القضاء عليهم على القضاء على أهل السنة هناك في أفغانستان وهذا الذي سيفعلونه في سوريا الآن اسمع هذه الجماعات التكفيرية التي يقضوها أي الزواهري الزواهر ومن معه سيكون أول عدو لهم إذا قضوا على بشار الأسد أن يقضوا على أهل السنة هناك إذن يخذها مني هذه ليست اسمع اسمع ليست لا اسمع هذه أمور واضحة عند العقلاء الذين درسوا تاريخنا هنا ويعرفونه عقائدهم ومناهجهم. فلماذا لا أخذها منهم؟ يعني أسمع منهم. يا أخي، تأخذ منهم ماذا؟ يا أخي الله يدك. أنت لا تعرفهم أفعلهم. <تصفيق> يعني كما يقال إيه شاهد عيان. يا أخي هم الذين يقتلون أهل السنة إذا تمكنوا في مكان. ليس في ليبيا فقط. الخوارج قتلوا الصحابة, الصحابة. قبل هذا اسمع. ويقظرون من كان على طريق الصحابة يعني ها تظن ما مينتظرونك أنت ما مينتظرون فلانا حتى يرجعوا على عقيدات مزيج عقيدة عندهم يا أخي اسمع هم إن شاء الله بارك الله فيك يغرون بك وبأمثال من الشباب كي يستفيدوا منهم في نصرة بدائي الفاسد ويرفعون الشعارات البراقة خداعا خداعا وليس نصر الإسلام حتى كسب حتى وين دعوا مصر حضرتك تضيف تضيف نقطه بسيطه هاو. لو هم لو هم فعلا على عقيده فاسده والمسلمين يقتله اذا فده علينا هنا اننا نرفع الرأي الصحيحة بالضبط احسنت كذلك هو احسن واي لماذا لماذا نتابع ولي الامر في امور كأنه اشعل النار وامرنا ان ندخل فيها من قال من قال ان احنا نتبعوا لي الامر في <تصفيق> من قال ان احنا نتبع في معصية الله يا شيخ تفضل ها اخذنا المسلمين يقتلوا ليس ليس شعارات دراقه هذا هذا ما امرنا الله به وليس انصركم في الدين فعليكم النصر نعم. لم نطبق الشراعي في بلادنا ليس, ليس ليس هناك وده اوجب الفتنة اشد من القتل الفتنة اكبر من قتل الان ما يقال القتل اكبر من من الفتنة القتل أشد من الفتنة الآن أن الآن نصير دعك دا مكامل جهالة هؤلاء دعك مكامل جهالة هؤلاء بارك الله فيك اسمع شيخ أنا نحن أنا متفق مع حريتك إذن نرفع الراية ونؤيز من ألا زي أرفع الراية قل لي أنت من ألا زي أرفع الراية العلماء العلماء يصححون المذاهب من تكبر وعاند نرفع راية جديدة نرفع بها الإسلام ماشي نحن الآن بارك الله فيك نحن لا نختلف <تصفيق> في وجوب نصرة الإسلام لكن بالأسباب الصحيحة يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لما كان في مكة وكان لا يملك أسباب القضاء على المشركين في مكة ماذا صنع هل أخبر الصحابة الذين معه اخرجوا هكذا في الطرقات من المظاهرات ويكسروا وحطموا أصنام المشركين ورفعوا راية لا إله الله النصر للإسلام كما يفعل هو المغرر بهم لم يحدث لأنه لم يحدث لم يحدث لم يحدث سؤال أنه ليس سيئ وعادل نحن نصنع علماء لما ننصح أخانا هذا فقط لكن اللي موجود في مصر بالوقت صراع من أحزان صراع ما بين أحزان كلها لا تنصر الإسلام لا, لا تنصر الإسلام إحنا بقى أنت عليك أنك تتعلم دينك كتابا وسنة وتتزم به لنفسك أولا وتأمو بيها لبيتك تصحع عقيدتك تتعلم العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة الأعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وانتظر خيره وشريه وتلزم وتلزم الولماء الولماء حقا ليس هؤلاء أولا ليس علماء الحويل محمد حسان ليس برهامي كل هؤلاء الأدعياء ليس علماء بل امدعات فتنة فهم؟ إذا كان هؤلاء ليس علماء العلماء بارك الله فيك الذين يحملون أو يدعون إلى الكتاب والسنة بما كان عليه سالف وزير أمة من الصحابة والتابعين دون تحزب اسمه عشان تعرفهم دون تحزب ودون دعوة لحزب وأنا محظور ودون أن يجر المسلمين إلى طرق الكفار من مظاهرات وانتخابات واعتصامات هذه كلها طرق الديمقراطية التي تريد أمريكا أن أم ترسخها في بلاد الإسلام العلماء يمنعون كل هذا في الرأي العام يا اخي انا اسمع ان امريكا دي يعني الفكره بتاعها غير ان احنا يا لا موقع على مناثه احنا متابعين بس دي سنه ان تمادوا <تصفيق> لا لا احنا اسمع اسمع <تصفيق> بنقول ما هم هؤلاء غر ربهم ما يوجد بيننا رجل <تصفيق> رشيد ولنا امريكا دي بتعمل كذا وكذا وكذا وابعد عنهم ولا نتبع امريكا اسمع امريكا مركه لها دولة كافرة اسمها تقرر مفذة ومنجة ديمقراطية ما هو منهج ديمقراطية اللي تريد أمريكا أن تفرضوا على المسلمين فرضا ها؟ وتنفق عليهم المليارات مجل هذا وللأسف البعض من اللي يتبعوها على ما هي عليه ويحاول أن يلوي نصوص يلوي عنق النصوص الشرعية كي يجعلها تقر هذه ديمقراطية هذه ديمقراطية حكم الشعب بالشعب تمام؟ وتقوم على مبدأين المبدأ الأول مبدأ التعددية الحزبية والمبدأ الثاني ما يسبب الفرية إيه البديل بدأ؟ الإسلام كتاب وصنة كتاب وصنة لكن الإسلام اللي موجود كتاب لا مش الإسلام اللي عنده أولاد عذاب مش بسبب الجهل عجبنا وضع دممنا اسمع يا أخي ما أنت, انت الآن إذا ان أردت أن تصلح نفسك إن كل ما بعد جنب واحد شيء هلاقيه يهاجم فصيل تاني يا أخي ليست مواجهة لفصيل الله اسمع الله يصلحك صلى الله اسمع الله يصلحك ويهدي نحننا نحن لا, نحن لا نهاجم فصيلنا بسبب فصيلنا لا لأن قلت لك في بداية كلامي أن كل هذه الفصائل على ضلال والحرار كلهم هذه الأحزاب أين يتلقى اللنعة برمش وراء ما يكونش على ضلال والحرار العلماء الذين حملوا بمنهج أمثال من الأموات هؤلاء الأئمة الألباني رحمه الله تعالى ابن باز رحمه الله ابن حسيمين رحمه الله مقبل ابن رحمه الله أحمد الناحية النجم هؤلاء العلماء قد تعرف قلت. ومن غلماء مصر المحدث العلماء أحمد شاكر لكن رماته قديما أنت قد تعرف بعض لقد لا تعرف تمام أنت سألتانيا لك على العلماء حقا أن يحملون هذا المنهج وليس تبعا لحزب من الأحزاب بل هم يحرمون الحزبية لأنها محرمة بنص كتاب الله الله عز وجل بذل قال في كتابه ولا تكون من المشركين من الذين خرّحوا دينهم كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون فنحن في الإسلام لا نعرف الأحزاب ليس هناك أحزاب في الإسلام ولا جماعات تسمع أما الديمقراطية تدعو إلى أن إلى تفكيك الأمة الأحزاب والجماعات على مصري مسلم لا أحزاب ما عدش ما عدش في يوم من الأيام اتبعت أي الحمد لله ليه انت مش مفيش مش مقتنعه بحاجه ودا لا احزاب اسمع لا احزاب دينيه ولا أحزاب علمانية مش مقتنعه على درجه اساسه مش حاجه ايه انت, حاجة انت عملت مع تقر <تصفيق> بان الحزبيه هذه ليست من الاسلام كل اللي انا اعرفه اننا في مصر انت <تصفيق> خلاص خلاص انت ايه المطلوب منك الان ماشي ازاي المشايخ اللي على الملعب في التلفزيونات الشوارع مين فيهم على الحق يا اخي اسمع هذه فتنه لا لا الله هذه فتنه يا اخي هذا ابتلاء وقدر من الله نحن الان بس اننا نطيل الوقت انت تجادل او تتكلم في اخبار الله هذه اخبار الله عز وجل اسمع الله عز وجل يا أخي الله يديك. الله يبتلي عباده بهذا حتى ينزل خبيثا من الطيب فأنت الآن عرفت ضلال هذه الأحزاب وأن هذه الديمقراطية هذه ليست من الإسلام يبقى أنت عليك أن تصحح عقيدتك في هذا الباب فلا تعتقد صحة هذه الديمقراطية وأنها من الإسلام بل عليك أن تعتقد أن ضد الإسلام كيف يمكن حكم دولة في الوسط؟ كما كان المسلمون هل المسلمون يا أخي كان يحكمون دولتهم كيف قبل هذه الديمقراطية؟ ف... ياخذ الوقت ما والأمر يحتاج إلى تغيير هذا التغيير نحن لا نملك أسبابها كلها الحكومة ها لا تسلك المسلك الصحيح في الإصلاح في إصلاح لي الأمور على على عليه على وفق الكتاب والسنة تمام ونعمل نصح لها ونصلان نصفق القائمين عليها إلى هذا إصلاح ولكن ليس كل ما تسمعنا ترجوه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قومه إلى الإسلام الصحيح إلى الكتاب والسنة ها؟ والكسير من مكلم يخالفه في أول الأمر ولم يكونوا يعتقدون هذا من الإصلاح فهم؟ بل كانوا يتخذون آلهة أن تعبد من دور الله وأنت عندك في مصر هنا ما زالت هذه الوثنية ضاربة في أرض مصر الذين يعبدون غير الله من الأموات كما كان المشرفون يعبدون الأصنان في الجاهلية أنت تعلم ما معنى الشرك بالله؟ ما معنى الشرك بالله وما معنى التوحيد؟ ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ جزاك الله ما شاء الله أحسن. هي أن أن أن الله بالعبادة. طيب. الذين يتوجهون بالدعاء لميت من الأموات سواء كان رسولا أم كان نبيا أم كان صالحا. هل هذا الدعاء وعد من العبادة أم ليس من العبادة؟ الدعاء لا يدعونه من دون الله لا مش لا فيه لا في لا في عندك اسماء عندك في كل عام ما يقرب من خمسة ملايين واحد على تقدير الصحف والازعاده التي مشه هذا يحجون سنويا إلى قبر البدوي يسقون إليه الذبائح من القرى والنجوع كما تساق إلى بيت الله الحرام بسبب تفشي الجهل قل لي لماذا ها لماذا ها من يجد من يعلمه ما اسمع يعلمه بل يوجد على العكس من يقر له من سيده زينب ايه اه رضي الله عنها بينا ما بينها ها انا ساعدت بيت مصر مثلا 90 مرات زوقت من نسيت والله المشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم فين حقنا لماذا كما احسنت الله هذا الذي الحمد لله اسمع اسمع ماشي انت بقى ده دورك أدور فلان وفلان من الذين علموا الحق أن يبلغوا لها الناس يعني كيف يقول الإصلاح الإصلاح كيف يبدأ كيف يبدأ الإصلاح يبدأ مني ومنك ومن وبين فلان وعلى الله إن احنا نبص هذه العقيدة الصحيحة في وسط هؤلاء ونعلمهم أمر دينهم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة حتى ينصلح المجتمع لكن المجتمع لن ينصلح لا بمظاهرات ولا بانتخابات ولا بطرق الديمقراطية هذه ولم ينصالح بما يفعله الخوارج من استحلال دماء المسلمين تمام وترويعهم بلقل وصارقة الأموال هذه بنا طرق فاسدة تزيد الشر شرا لما الإصلاح يكون بتعلم العلم الصحيح وبباسها هذا العلم فأنت تدرك أن تتعلم أمرضين نحن نرحب بك إن كنت أني من هذا مكان تأتي. تحضر معنا دروس تتعلم دينا حتى تبلد غيرك مازلت تعلمته وبهذا يتم الإصلاح بالتدريج. بارك الله فيك. هذا اللي نستطيع الآن. فهمت؟ أنت لا تملك هذا الآن. بس نرجع إليه في الأخير فاقول لك يا أخي بارك الله فيك. اسمع حتى نختصر الوقت. <تصفيق> الآن الجامعات التكفيرية في سوريا. هذه بركة فكرة لا تقاتل من أجل ما أنت تظنه ها؟ من إقامة دولة على الكتاب والسنة بدليل أن قادتها ليسوا على زر عقيدة أصلا بل هم يعتقدون ما هم عليه من ضلال وتحزب وانقسام كما كان حالو في أفغانستان ويعادون حمل الكتاب والسنة حقا من العلماء ومن العاملين أي الزواهري وسام وصامة لادن ماذا كانوا يقولون ها؟ عن الدولة السعودية التي تحكم الكتاب السلم؟ لا تعرف كلامهم؟ لا. في في أي أي وقت. كتاب كتاب التفجيرات من مناجم خواريز موجودة من مصرها؟ لا. أحس لأنها مصرية. فأنا كان لي كتاب قديم سميته بالتفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاد وليس من منهج السلف الصالح فأريد أن أقرأ عليك بعض ما نقلته في هذا الكتاب من كلامه سمى ميلاد المسجل عليه صوتيا أو كتابة فيما نشر منه مباشرة في تكفيره للدولة السعودية لتحكم بكتابه السنة فماذا يقصدون لهم تحكم بكتاب السنة يا شيخ؟ لم تحكم بكتاب السنة؟ قبل ما شعرت تكفير أو أو تحكم بأي شيء؟ تكفير؟ آه... تحكم ب... بأي شيء؟ تحكم ببديمقراطية. يا أخي الطقي الله يا أخي. لا يا أخي الطقي من مفتي الطقي الله. بالكلام من مفسيادي وبكلام من الملك السعودي. ب... بالفيديو انا شوفته ب بعيد. أي أي ملك أي سو... الملك ما أعرف. ملك عبد الله ملك الحالي. ما ما رأبش اسمه هو ملك مملكة هل الملكة إحنا بنسعى لتطبيق الديمقراطية في المملكة وال السعودي السعودية ماش داعك من هذا لأنك أنا بقولك الآن إيش الحكم الان قائم في المملكة هل هل المملكة الان في محاكمها وفي مدارسها وفي جامعاتها تطبق إيشيات تطبق القانون الوضعية تطبق الاسلام الذي يرضي يرض يرض, يرض يرض الأمريكان ياخد يا أخي يا أخي ما الله والله يرضي الله العظيم اسمع والله العظيم هذا الإسلام لا يرضي الأمريكان، بل هم يحاربون هذا الإسلام يا أخي اسمع الله يديك، الأمريكان تردد بتطبيق كتاب السنة، ما يرضوا ما يردو بتطبيق كتاب السنة. الشيخ فين فين, فين في هي أمريكا في العقيدة مولاة مولاة فين فين في العقيدة فين في عقيدة في المملكة رأيت فين. فين؟ أين ما هو؟ الأين أين أخرج المسكينون جزية العرب؟ بسبب فتوى ظهرت من الشيخ ابن باز رحمه الله بسبب بسبب نقل صورة غير صحيحة للشيخ. أفتى على بناءها دخلت قواعد امريكا والبحرين وقطر ووو الدول واحد بسبب فتوى بسبب فتوى نقلت مرقلا لكن ولكن لكن الفتوى خطئ مرقلا لكن أنت أنت على الفتوى صحيح يا شيخ بالأدلة لكن النقل الصورة للشيخ خطئ يا شيخ الفتوى ظهرت على اساس على اساس ان ان احنا هنستعمل الامريكان اللي قاتلوه ويخونه ده, ده لم يحدث من قال إن لم يحدث, و... يحدث, يحدث من قال, قال لم يحدث من يكن ليحدث قال لم يحدث هل, هل, هل, هل فيش فوق فوق انت تعلم ان مفيش دلوقتي انت تعلم تعلم ان مساله الديمقراطيه اللي بتتكلم عنها دي هذه بضغط من امريكا تعلم ماذا يعني انت الان كنت تنكر على ولاة الامر هناك انهم صرحوا ببعض هذه التصريحات تعلم من هذه التصريحات هي اساسا من باب يعني قد تكون من باب السياسه الشرعيه لكف شر هؤلاء المتسلطين اي عقيده اسمها, أي اسمها؟ يعني يعني ايه اسمها انت انت انا اعتقد في السياسه الشرعيه يا اخي الله يهديك يا اخي اسمع الله يهديك اسم اسمه لا تجادل لا تجادل انا سمعت كلامك خلاص انا سمعت كلامك الان هذه الدولة اللي تعتبر اخر معاقل الاسلام في تحكيم الاسلام هل تعلم ان الاعداء تكالبوا عليها من كل حدا بنوصوب ومنهم الذين هم على هذا الفكر الخوارج اسمع يا اخو سوا من الادن يذهب يكفر الدولة السعودية اللي بتحكم اسمع الله يديك بتحكم باحسن ما يكون على مقارنة بغيرها في محاكمها وفي مدارسها بالكتاب والسنة وتحكم التوحيد وووووو و... و... وتنهى عن الشرك والبدع ها في كل مكان وتبوس هذه الدعوة في كل مكان في العالم على قدر ما تصل اسمه تحكم تحكم تتبس السنة كتبوا صنّا على أمورها الكتاب صنّا بمناصرة المسلمين ودفعوا دفع دفع العدو الصائل. ومر لا يا أخي هي, هي, هي الدولة الوحيدة التي تقوم الآن بمساعدة المسلمين في كل مكان بأموالها. أنا لا أجد. أنا عايز رأي الحق أو يدها. آه طيب. عبد الله كتير الصادق أي كتبوا صنّا أنا أي الصادق. ولكن لم أرى هذا على الأرض. طب الخوارج الذين يكفرون السعودية اسمع حتى من قبل هذه التصريحات. إخويا اسم الله يهديك. وسأنا من الأهل ما كان لما أفتى الشباب في الرياض بالتفجيرات في الرياض. مفتخر بهذا وهذا معروف عند اللي عندنا عند جميعا. هاه؟ أفتى بذو جوب الجهاد في الدولة السعودية ولا ويا ليت وقفت بهذا ضد إيران الملحدة. تعرف يا شيخ لماذا ماذا أنا أعرف قال هذا الكلام؟ وانقل الكلام حضرتك الله يعلم يعني تقول صحة وخطأ وتقول التعريج الشرعي ان هو قال ان, ان اراضي المسلمين محتلة احتلال مباشر في فلسطين والعراق وابغانستان وكل الاراضي دي وكل الارض الواحدة منهم تعين الجهاد على العموم المسلمين ويرى ان السعودية محتلة احتلال غير مباشر من الامريكان ما شاء الله وامريكا متحكم الكتاب والسنه هنا لا لم إذا أصلا لم يطبق الكتاب والسنة. يا أخي إن أنت الله يدك الله يدك وسلعت. أنت تعرف هل أنت تعرف ما ما هو الواقع في دولة صدا في في واقع الناس هناك هل هم اسمه هل هم على عقيدة صحيحة هو في الجملة طبعا ما ما أتكلم ما... لأيام في جمع وصاو مخالفون بلا شك. لكن إذا كان على عموم المجتمع المجتمع هناك يطبق الكتاب والسنة. في جملة الامر ويتحاكمون في جملة امر الكتاب والسنه ام لا جيد يا شيخ اسمع اسمع يتحاكمون الى قوانين وضعية وضعوها هم مثل بقية الدول انا انا واقول لحضرتك اسمع من اولى بالتكسير من اولى اجب اجب اجب لو بس سؤال يعني نعم اجب بس يا خلاص عشان بس بعد اذنك بعد اذنك بس بعد ما حد بعد اذنك حاضر شيخ تفضل دلوقتي الفيصل في هذا الامر لو حضرتك عايز تقيس الموضوع ده عن مجتمع السعودي اصدر حكم شرعي بالجهاز او بالتضحيه وناجب هل هل يستجيبوا او لا اذا استجابوا اذا هم منقذون بالكتاب والسنة اذا لم يستجيبوا اذا في خلل في العقيدة مشي ليس ليس, ليس لأن ليس لأن, خلال خلال خلال ليس, الله. ليس, ليس لأن الجهاد أمر أمر عقدي ليس فقهي الجهاد أمر فقهي ولكن في بعض في بعض في بعض الأمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت نفسه بالغزو وقال انا ما لم نقم يا شيخ انا حضرتك سألتني سؤال انا طيب انا وانا اسمع انت بطريقه غير مباشره ان نحطهم قدام اختبار اذا انقضوا الكتاب والسنه إذا, اذا يحكمون بالكتاب السنة اذا لم ينقضوا ففالله اعلم ما الذي يحدث هناك طب يعني, يعني من ما ارد عليك النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبيه مع المشركين موافق على الشروط التي ظنها بعض الصحابة بادي الأمر أنها متحفة في حق المسلمين ورغم هذا سماه الله فتحا فقال إن فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية هل لم عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع المشركين وراجع من مكة بعد أن اشترطوا على الألهين كسبية أكثر من ثلاثة أيام ها؟ وظلوا الله محافظا على هذه الهدنة حتى هتكه المشركون ها؟ وكان عنده القدرة صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أن, أن يقابل مخالفتهم للهدنة بالقتال ففتح مكة هل في حال الصلح وحال استمراري على هذه الهدنة حتى أنه لما ذهب أحد الصحابة لما خرج من مكة من أسر المشركين مهاجرة إلى المدينة أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بصير، احترام للهدنة. هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الكتاب والسنة في هذه الهدنة وفي التزامي بهذه الهدنة؟ كيف كيف هو المشرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا طبعا حكم الكتاب والسنة. يعني لأن أنت طبعًا. يعني هدنة مشروعه ام ليست مشروعه؟ صحيح مشروعه. ومن الذي من الذي عقد هذه الهدنة؟ إذا اسمه أحد المسلمين ولا من ولاه ولا أمي؟ نعم لم أسمع. يا شيخ ماشي هم هم حكموا والكتاب ما فيش خلاف في هذا الامر هو النبي هو المشرع طب الان م... انا انا دلوقتي بتكلم ان لو النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل صلح الحديبيه والمشركين نقضوه هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كان يستمر عليه طيب ومن قال لك اني قسمه ما اخي اخي اسمها اسمها الله دي قسمه الان الدولة السعودية مبدئيا لم تعقد هدنة مع بعض دول كافره مثل امريكا وغيرها هذه الهدنة كانت وفق الشرع لم تكن كما أنت تظن تمام؟ و و و وهذا لا يعني أنهم معصومون في أخطاء بلا شك اسمع في أخطاء نحن ما نقول أنهم معصومون ولم يخطو في أخطاء تحدث بلا شك ولكن بجملة الأمر هم لم يتحكوا من غير كتاب والصنى في عقد هذه الهدنة وهذا الصلح لما الشيخ ابن باز أفتى بجواز الصلح مع اليهود أفتى بهذا على عليهش بس هو انا ليش؟ بنا انا لا ترى بناء ان المسلمين كما كما انت تعترف الان ها متشرزي متشرزمون ومختلفون في احزاب وفرق وليس هناك رأي تجمعهم صحيح هالشيء إذا هم خالفوا الهدنة أنا أستمر عليها وأقيد وأسجن وأقتل من من ذهب لينصر أو ذهب ليت يا أخي يا أخي دخ يسمع سلمان, العودة. يا أخي سلمان العودة سلمان العودة سلمان العودة الأول الإخواني ها هناك لوه كان يحرض الشباب على الذهاب إلى إلى سوريا وإلى وإلى كزلك وإلى العراق من قبل ها اسمع ماذا جرى له لما ذهب ولده استغاث بالهذيل حكومة اللي هو كان يعمل ضدها حتى ترجع إلى ولده هؤلاء دعايا يا أخي بارك الله فيك هؤلاء يغررو بالشباب الدولة السعودية هي ما منعت الجهاد الصحيح في سبيل الله إذا كان تحت رعاية صحيحة بدليل أن أول ساعدت المسلمين في أفغانستان هي أنفقت. الأموال وأرسلت بالعلماء والمجاهدين لم لما كان الجهاد في أول الأمر قام بطريقة صحيحة وهي تفعل ذلك في اليمن الآن ها لما يوجد جهاد صحيح ها قائم تحت راية صحيحة واضحة أول من يساعده ويمد بالسلاح وبالمال وبالرجال هم دور السعودية صحيح إذا لو وجد الجهاد الصحيح أمدتكم إذا لم يوجد أولًا قال لك تحد إذا, إذا لم يُجُوز هذا يعني يعني حجة عليهم أن أنهم تخذلوه إن إن هم إن هو أصبح أصبح أوجب عليهم أنت أنت أهل الحق أنت أهل الحق وغيرك على الباطل وتركت الباطل يسول ويجول يا أخي اسمع بس إحنا ما إحنا ما أولًا ما نقول أن هؤلاء على جانب العصمة في تقصير في ضعف اسمع في ضخ ضعف هذا عام الضعف هذا عام يا أخي اسمع أنت الآن عندك ضعف في الدولة المسلمة أنت لم تتأمل دولة صغيرة ضعف. ماشأنا لن أجادلك فازتها. في ضعف. هل هذا الضعف؟ هاه. يجعلها دولة كافرة؟ هي دولة صغيرة ليست ضعيف. يا أخي هناك ضعف بالإيمان. أنت مش على الضعف المادي؟ نعم نعم نعم. ماش. ضعف بالإيمان. هناك معاصي. هناك مخالفات. هل هذا يجعلها؟ في عداد دول أهل الكفر التي يجب أن نبدأ بالجهاد ضدها لا لا لا. قبل أن نجاهد لا لا لا. الكفار لا. طب هذه فتوة سمني لدي هو أو اسمها نمسكها. اوه صلى الله عليه وسلم قال أفضل تلك الفرق نعم أحسنت أما في سوريا هناك كلها فرق صلى الله عليه وسلم قال أبو عدل على أجواء جهنم قال أبو عدل على أجواء جهنم قال أبو عدل الزريق قال عليك أبو إيمان المسلمين ها وع... وع... طيب وقال بين المسلمين فقال المسلمين قال عليك فاعتزل تلك الفرق كله هنا وخاصه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الفقهاء اشترطوا ان في الجهاد لابد أن تكون رايه مولانا وفي سوريا الراي ليس مولانا ماشي ثالثاً... <تصفيق> ثالثا لا باس بس سوريا ايمن الراوي في كلام هو كان بيقولوا في بدايه مسافر قبل في... ما يحكم عليه بالاعدام في مصر لو كان يريد إحياء ما, قال... ما قاله محمد عبد السلام فرج ومحمد عبد السلام فرج صاحب صاحب كتاب الفريضه الغائبة هو جهل ب بسالكم في صراحه فكره في المنصة وهو وفكره اصلا محمد عبد الصام فرج ان هو بيقول من جهاد المسلمين او جهاد الدول تغيير الأنظمة الحاكمة اللي في دول, في دول الإسلام أولى بجهاد مبنخة كالب بلاد الإسلام هذه هي أي من آيمن الظاهر الذي قال ان شهاد قبض هي المستقى او هو المنبع الأساسي نعم فإذا سقطت آيمن الظاهر سقطت كل الجماعات الموجودة حوالي منه نعم. نعم هو كل خوارج نعم الآن يقول أسامة من الظاهر اللي هو كان آيمن الظاهر يعتبر السعد آيمن له هو يعتبر الحمد يحمل الفكر الآن قال في مقابلة مع قناة الجزيرة بشأن التفجيرات التي وقعت في الرياض شرف عظيم فاتنا أننا قد ساهمنا في قتل الأمريكان في الرياض ثم قال فأنا أنظر بإجلال كبير واحترامي له ولأ الرجال العظام أنهم رفعوا الهوان عن جميل أمتنا سواء الذين فجروا في الرياض أو تفجيرات الخبر أو تفجيرات شرق أفريقيا وما شابه ذلك ثم قال إنني كنت أحد أحد أحد الذين وقعوا على الفتوى لتحريض الأمة للجهاد ها في السعودية محرضنا منذ بضع سنين وقد استجاب كثير من الناس بفضل الله كان منهم الإخوة الذين نحسبهم شهداء فهو لي اعترفوا أثناء التحقيق أي معهم في السعودية من تأثار ببعض الإصدارات والبيانات التي ذكرناها للناس تمام ثم قال أيضا نعم سئل كما في جريد رأي العام الكويتية إذا خرج الأمريكيون من السعودية وتم تحرير المسجد الأقصى هل ستوافق على تقديم نفسك للمحاكمة في بلد مسلم؟ فقال أفغانستان وحدها دولة إسلامية باكستان من تتبع القانون الإنجليزي وأنا لا أعتبر السعودية دولة إسلامية نعم هو بكلامه هذا نعم في حكومة ليس ليس مجتمع كما يسقط كما يسقط الكلام عشان ي يقولوا كاملا لكن هو هو أنا قلت الحضرتك ماذا يقول في الشيخ ابن باز يقول فضيلة الشيخ س نحن سنذكركم ببعض هذه الفتاوى والمواقف التي قد لا تكون لها بالا مع أن قد تهوي بها الأمة سبعين خريفا في الضلال هذا اللي كذب على ابن باز ويقول وقد قدمت بكم السن وقد, كان لكم وقد كانت لكم ايادي بيضاء في خدمة الاسلام سابقا فاتقوا الله وابتعدوا عن هؤلاء الطواغيت والظلم والظلمه الذين اعلموا الحره الحرب على الله ورسوله ليس كلام الخوارج يا اخي برك الله فيك هؤلاء الحكام نسمع حتى لو كان عنهم بعض هل يصيروا من التواغيت؟ ما هو التاغوت؟ ماشي يا شيخ انا ما هو التاغوت يا فيدي هل أقول لحضرك أولا هو كلامه مساق عن الحكام ليس على المجتمعات إسرائيل ولا على عوام المسلمين هو لا يوجد كلامه إلى حكام السعودية الآن هو يقصد الدولة السعودية حكاما نعم حكاما هل الحكام السعودية طواغيت؟ ليس غير ذلك هل الحكام السعودية طواغيت؟ ما هو الطغوت؟ إنت عارف التا� كل ما يعبد من دون الله. طيب الحكام السوداء يعبدون من دون الله؟ أيضا في تفسير آية اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عباداتهم. لو حله لهم الحل... نعم. حله لهم ليه؟ اللي... حله الح. الحرام, الحرام وحرم عليهم الحلال. الحكام السوداء فلهم نزلوا والله بالعكس. بالهم الذين يبقى يساعدون يبقى المسلمين على التزام ما أحل الله على التزام محرم الله. وعلى على نازلة ترى على التزام أمر الله به وعلى ما حرمه الله. لماذا لماذا يجبرون عليهم مولات المملكة؟ يا أخي الطقي الله يا أخي. رجعوا الله والله يا أخي الطقي الله يا أخي. هم رجعوا عليهم هل أنت سمعت أحد من حكام دولة السعودية؟ يوجب او يدعو المسلمين اسمع العداء المعاديات الامريكان هم يوم يدون الاحترام الهدنه معهم نعم دي مساله اخرى فكان هل هذا الاحترام الهدنه يعني انهم يدعون المسلمين هناك في في السعوديه او في خارج السعوديه الى مواله الامريكان والله هذا كذب عليا والله هذا كذب عليا يعتقد السعودي القاعده الامريكيه او الجندي الامريكي على ارض على ارض السعوديه انه كافر معاهد بي بيتر بتر سنه بسلاحه ماشي هذه احصن توا معاهد والمسلم, والمسلم المجاهد او الذي يرفع سلاحه مش ضد المسلمين ولو لو موجود فانا برئ من من بالله من, من, من ذلك يعني خط المعاهد ضد الكافر يراغه على باطل او يرونه يقتل مسلم او وكذا وهو لم يرفع لم يرفع الا دفعنا عن المسلمين يعني والان الان لما هؤلاء الشباب الخوارج يقتلونه الأميركيين المعاهدين في داخل السعودية. فلا ز يردى لا؟ لا يردى لا. لماذا؟ لو كان لو كان معاهد افتركت سلاحه ودخل معاهد. لكن هو داخله. يا أخي داخل هو دخل هو, هو داخل بعهد الآن من غض النظر أخطأ مصب ولا الأمر. أخطأ مصب. دخل بعهد أما لم يدخل بعهد. هل الآن هو هل هم أعلنوا؟ القتال ازم هم اعلانوا القتال ضد المسلمين وناك انا استسمت مع حضرك شيخ ودخل دخل بعهد ولا يجوز قتاله هل تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا اكمل اكمل انا استسمت مع حضرك وكناو حضرك صحيح اذا يجب هذا الكافر مم. ان يلتزم بعهده لا يقتل مسلمين من قلل على وقتل مسلمين وناك يقتل في العراق ويقتل في اليمن مسلمين 200 مليون عراقي ماتوا بسبب القواعد تيسير دخول الترسنات الامريكية السعودية يا يا اليمن وقتل يا مسلم يا في, في اليمن من قاعد طيران بيتحرك من القاعد في السعودية يقتل مسلم في اليمن خلاص من قال إن هذا عهد شرعي عهد شرعي ولا اقتل مح... مح... كافر معاهد اذا هذا الكافر يلتزم بعهده يا يا يا النظر وغض النظر عن الحكام اصلا الحكام تنازلوا عن امور في دينه و اهوامر <تصفيق> ربهم بسبب اذا كان خوف او ضع في امان اخي اخي اخلا اهديك لان العراق هذه من الناس يحكمها قبل ما تدخل تسخو الأمريكان. شيخ موت صدام. أنا بتكلم على العواصف. يا أخي اسمع صدام هذا ومن معه من البعثيون ماذا كانوا يريدون اسمع ماذا كانوا يريدون وقد تكون هذا بتحريض أو يعني أقصد بإعز من إيران لأن أرادت أن تحدي هذه الفتنة. طيب الله. طرف فتنة. عبد <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التباعدات أما بعد فقد أمر الله عز وجل في محكم كتابه بقوله إذا جاء أمر من الأمن أو الحلق أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم فأمر الله عز وجل هذه الآية أن نرد الأمر عند نزول الفتن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يرد إلى أولي الأمر أي إلى العلماء الذين حملوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والذين عندهم القدرة والحكمة على استنباط الأحكام من الكفار والسنة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك طريق العلم فقال من سالك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بي طريقا إلى الجنة والصحابة ورجلانهم كانوا أحق الناس بهذا الأمر فكان منهجهم منهج النبوة الكتاب والسنة ولذلك لما ظهر الخوارج لم تختلف كلمة الصحابة وجوب قتالهم وذا شرهم على المسلمين وقام عليهم أبي طالب رضي الله عنه بتجهيز بتجهيز الجيش الذي قاتلهم رغم أنهم كانوا يظهرون التقشف والزهد والعبادة فلم يقتر علي ما المظاهر وقاتلهم وقتل منهم كلما ظاهروا في أي دولة بعد ذلك قاتلهم الحكام والخلفاء لما يهدصونهم انشاء إذا أظهروا القتال للمسلمين نعم رفعوا السلاح <تصفيق> فالآن هؤلاء الخوارج اختلط أمرهم على كثير من الناس وصروا فتنة للعامة بل والخاصة أحياناً و وصاروا يقررون منهجهم الباطل في تكفير المسلمين تحت دعوة الجهاد وعدم ولة الكافرين وهم يوقعون في موالاة الكافرين وإن تظاهر رؤوسهم بخلاف هذا يعني أنا أذكر أذكر لكم مثالا عمليا يعني سهلا قد يوضح لكم ما أريد في الكذب والدجل الذي عليه هذين الجماعات والأحزاب هؤلاء الحوثيون الفجر في اليمن يخرجون لقتل المسلمين العزل ولهدم بيوتهم هم يرفعون راية النصر للإسلام الموت لأمريكا وإسرائيل هم من أكثر خلق الله ومن أكثر الموالين لأمريكا واليهود فيخدعون المساكين هناك بهذه الشعارات الكذابة فتسأل البعض أنتم لأن تذهبون لهدم بيت كمبيوتر المسلمين هل هذا العبد نصرا لإسلام؟ هل العبد عزيمة لأمريكا واليهود؟ فأي كذب بعد هذا الكذب؟ وأي تضليل بعد هذا التضليل؟ والجماعات التكفيرية في سوريا الآن ما يسمى بالجيش الحر هم يسيرون على طريق إخوان المسلمين لأن بعض قادتهم منهم وإن اختلفوا مع بعض القادة التكفيريين ها في وجود اجتماع الفصائل كلها على عجرية وبجرها لإخراج النصيريين على رأس بشار الأسد. كما صنعوا في أفغانستان؟ قالوا نحن نريد أن نجتمع لإخراج روسيا. ها؟ فإذا خرجت روسيا ماذا يصنعون أو ماذا صنعوا؟ قاتل بعضهم بعضا على الملك والرئاسة. تقاتل الفصائل في أفغانستان ولم يكتفوا في التقاط فيما بينهم بل وادوا الأمل الوحيد الذي كان متبقيا في قيام دولة الإسلامية في أفغانستان هو الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى قتلوه وشتتوا من كان معه من أهل السنة حقا وفرقوه في البلاد وقضوا على ولاية كنار فماذا حدث القاغة دول الإسلامية؟ تقاتل في حتى من حتى فصلت الله عليهم أمريكا والروافض في إيران وبعضهم بعض هذه الجماعات هم من الموالين من في إيران، تمام؟ في أفغانستان. فالحال الآن في سوريا ليس بعيدا عن الوظة في أفغانستان، بل هو أقرب ما يكون إلى هذا الوظة. هذه الجماعات والفصائل التي الآن في سوريا تحت دعوة جهاد بشار الأسد والمصيرية. لو انتصروا على نصيرية وأخراجوا بشارة ومن معه سترى ما يكون من التناخر والتقاطل بينهم وستكون سيكون الضحية في نهاية الأمر المسلمون البسطاء وأهل السنة واليهود وأمريكا هم يسعون لهذا بعد ما استنزفوا كلا الطائفتين سواء الطائفة التي افجأر بشار ومعه روسيا أو الطائفة التي تسمى بالجيش الحر التي تحتوي العديد فصائل على عقائد مختلفة. فهم بينهم دروز وبينهم نصيرية ولكنهم وافقوهم في قتل بشار. ها؟ وإذا قيل لهم عليك أن تصحيهم وتقدهؤلاء وأن تدوم الإسلام الصحيح وأن, وأن تخلصوا رايتكم كي تكون من فعل راية قائمة على الكتاب والسنة. وعلى منها اشتغل في الأمة قالوا ليس هذا وقته كما قد حسن البنا قديما حسن البنا مؤسس حزب خلال المسلمين لما جاءه رجل فقال له أنت لن تجالس من يستجلس بغير الله ومن يعلق التماهل ومن يفعل كذا وكذا من الشركيات هل نصحته؟ وعلمته التوحيد فماز قال لو حسن بنه آه قال له حسن بنه ليس هذا ربه ليس هذا ربه أو وقال بعد ذلك أو فقال له الرجل بعد ذلك ففبماذا تجيب ربك كيف تقول لله إذا سألك أن هذا الرجل ولا أن أعرف كيف أجيء هذه بالاسناد الصحيح عن شيخنا محمد أن عبد الوابد البنا رحمه الله تعالى الذي عاصر نشأة الخمر المسلمين وسمع هذا من الرجل الذي سمع هذا من أمل مباشرة. وهذا هذه متواتره عن البلد غليهدوا الى تجميع الطوائف جميعا بغض النظر عن معتقداتها صحيح وهذا الذي يحدث الان في, في, في, في سوريا وهذا في الاخوان المسلمين وهذا الذي يحدث في سوريا هذا هذا الذي يفعله الاخوان المسلمون تجاه الدين او سرقه سوريا احسنت انت تعرف هذا وهذا استاذ بارك الله فيك فاغلب هذه الفصائل نفس الحاجه في قسم معلش فنعلم نحن بعض هذه الفصائل يكفرون اخوان المسلمين الآن وين كانوا ومخرص ومن تحت عباتهم لا هذا هذا ثابت عليه بعضهم يكفر اخوان المسلمين يعني الكلام بالصوت والصورة يا شيخ انه انه قايل الكلام ده طلع وطلع و يعني بصراحة في كلام كتير حتى اسمع وإن لم لا لا انا انا كل صحيح انا بي... لما... بتكلم عن رؤوس عن رؤوس الجيش الخضره بتكلم عن بعض الشباب هناك وقد و... يكونوا كفروا الإخوان المسلمين بحق بحقائق ظهرت لهم يعني الإخوان المسلمين شك واقعون في كفريات. أعرف. بلا شك ولكن مسألة تكفير معينة. وانكروا التكفير. وسقط في كفريات وانكرت. بلا شك دعوة تجمع المسلمين لوحدة الأديان هذا كفر. إخوان المسلمين دعونا لوحدة الأديان. إخوان النصارى مع اليهود مع المسلمين هذا كفر بلا شك صحيح. ولكن مسألة سقط التكفير على معينة هذا أمر آخر. تمام؟ فنحن الآن. الذي أقصده وأن هؤلاء بارك الله فيك على عقائد باطلة مجتمعة يعني ليس في أنهم رأي ترفع ترفعوا الإسلام الصحيح ولا تصل أن تبيت أبدا فتنة يا أخي اسمع لا لا يا موجود في فتنة ومع العقائد متبائنة وهذا كان الحال في العراق الدولة السعودية لما أيدت دخول القادة الأمريكية الأرضية لما أعلن البعثي والخبيص الصضان ها الحرب ضد أو بالفعل قام بخطوة الأولى ودخل الكويت وكان يريد بعد ذلك أن يدخل دولة التوحيد وأن يمزق دولة التوحيد والسنة حتى تصير بعثية على ما هو عليه من من العقيدة البعثية الكافرة ها أفتى علماء هنا بجواز الاستعانة أولى حتى وإن كان هؤلاء يعادون نعم الإسلام، و... ميعلونهم يعادون الإسلام، ولكن ليس الأمر... ليس الأمر ك، ليس الأمر كما تظن أنت، هاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة استعان ببعض المشركين وإن كانوا من قريش. نحو ما به في طريق الهجرة من أجل أن يحقق مصلحة لم تكن تتحقق لهذا المشرك فلذلك ذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء كاف أغلب العلماء على إجازة الاستعانى بالمشرك ها؟ لصد عدوان أكبر على بلاد الإسلام لم يتم إلا بالاستعانى المشرك وهذا بالفعل اللي حدث الآن هذا البعثي الملحد ها؟ لو كان دخل بعد ان بايع اخوان المسلمين هل تعلم ان اخوان المسلمين بايعوا صداما على الجهاد ضد الدوله السعودية وجروا وجرهم الجماعات التكفيريه هو شيخ اسمع. حق وجعلوه حق اماما جاءوا صداما الى كمان اخوان المسلمين انا ماليش لا مش اخوان المسلمين فقط أبقى. والجماعات التكفيرية اسمها جماعات التكفير كانت معهم كانوا لا لا لا. اللي الالالاسالاسموهم جماعات تكفيرهم أصلاً ما بي يعني براء من التكفير يا أخي <تصفيق> كان دايما على عداء مع الإخوان المسلمين عداء من الخد لما ظهرت عاد بتكفير آه. الإخوان المسلمين أنا أقول لك اسمع اسمع في أماكن اللي <تصفيق> لهم سطوة وليهم حكومة كانوا بيسجنوا الإخوان المسلمين. أنا أتكلم آه. على تكفير الدولة السعودية الآن هذه جماعات تكفيرية تكفر الدولة السعودية من قبل عدوان صدام فكانوا فريحين بهذا العدوان على الدولة السعودية لوت الإسلام كانوا فريحين بعدوان اسمع بعدوان صدام اللي أعرفه أن الشيخ حسام لادن أرسل للملك السعودية عرض عليه ما تدخدش أمريكيان وأنا أأتي بالشباب وأنا أأتي بالشباب نستنفر الناس ونصد بصدام والملك رفض وأدخل الأمريكيان أنتوا بيرحوا بيدخلوا العراق؟ أي أستروا في الصادئة دولة واحدة ولا ده الكلام ده الكلام لا يصدق؟ الله يديك, دا دا كلام دا كلام الله يديك يا أخي الله يديك آمين يا رب يا أخي الله يديك يا أخي, أخي الله يديك مش كل الكلام مش كل الكلام اللي يوم؟ انا اسمع انا اسمع من من, من, من صاحب القضية أسمع من الإخوان إن هم إن هو يذهب المظاهرات ما اسمعش الواحد يقول لي ده الاخوان خمبي يذهب المظاهرات ده دا الذي أدين الله به ما ما ما كلام يعني الان الان ال هؤلاء الذين كانوا يكفرون دولة السعودية كان على صواب. عرض على الملك. باكمل العرض هذا ما ما ماذا سأحذف العرض؟ حدث أو لم يحدث يا أخي. حد حدث. أنا بتكلم. بتكلم لو حتى بتكلم لو حدث بتكلم أنا بتكلم. يعني إن إن العراقي دخلوا للسعودية. من قال لك من من قال لك يا أخي بارك الله فيك إن دولة السعودية فرحت باستمرار عدوان هؤلاء الأمريكيين مع الروافض في إيران على دولة العراق لكن. ما حدث أن إيران الفاجرة تواطأت مع أمريكا بعد ذلك بل أن أمريكا ما كانت العلماء كانت تظن ها أن إيران ستكون هذه الوحشية والفجور في قتل المسلمين هناك في بغداد أو في العراق يعني إيران ها قامت بما لم تقم بأمريكا في داخل بغداد من تهديم المساجد ومن حرق المصاحف ومن حرق كتب السنة ومن استباحة الدماء بصورة باشعة صحيح. حتى أمريكا على ما هي عليه من الكفر والعتوة والضلال ما استباح دماء نسمى هذه الطريقة لإستباحتها إيران في داخل العراق فكان ال... كان ال... المخرب الأساسي في العراق ليست أمريكا وحدها والأمريكا كانت مجرد مساعد فقط بل كان المخرب الأساسي, الأساسي إيران ها؟ فالآن ماذا تنتظر من الدولة السعودية أن تفعل مع هذا العدو الفاشر الذي يسعى لهدم الحرمين. أنت دعاه من إيران من ضمن أهدافها. أنت تهدم مكة والمدينة هذا اللي صرح به الخميني. الفاجر. ها؟ فالآن بارك الله فيك المسلمون مستضعفون. أنا ما أقول لك أن دولة السعودية يعني هي كما فعل على أتم الوجوه في اللي في يعني فيما تقوم بهنا بلا شك نقد قصير ونقد ضعف. لكن هذا التقصير هذا الضعف لا يعني يقبل يقبل عادي ما فيش مشاكل كلنا مسلمون قصرين احنا إحنا ك كأصحاب لحام مقصرين والأمر في العقيدة يا شيخ أي عقيدة المشكلة في العقيدة يا شيخ ليس لا هنتكلم في أمور والله فضل الله زوجي العقيدة هناك الأحسن ما يكون عشان بعد كده يقول يقولوا ده, ده كفر مسلم بالكبار هذا ير ماذا يربي حكام دولة السعودية الشعب هناك يربوهم على أي شيء العقائد التي تدرس في الجامعات وفي المدارس بخلاف ما خربه الإخوان المسلمون والصوفية هناك من أتباع الإخوان المسلمين. نتكلم على العلماء الذين، هم على السنة في الجامعات وفي المدارس وفي المجتمع وعلى مستوى الإفتاء ماذا ماذا يعلمون الناس هناك؟ هل يعلمون عقائد فاسدة؟ لا صحيح. لا فاسد صحيح. يعلمونهم التوحيد. يعلمون يعلمونهم الشرك. يعلمونهم السنة. يعلمونهم البدعة. يبقى هناك هؤلاء. هل هؤلاء يقال عنهم أنهم يربون الناس علاقات عقاة فاسدة أو أنهم يحكمون بعقاة فاسدة الحكام الحكام ألا يمدون العلماء هناك بكل ما يحتاجون إليه من أسباب لنصر دعوة صحيحة من أموال ومن كتب ومن إعانة بالتمكين عن طريق الهيئات والجامعات ها؟ ما لا يجب أن يكون بهذا ما لا يرسل كتب التوحيد والسنة إلى كافة نحاء العالم وينشئ المراكز في كافة أنحاء العالم لنصر الإسلام وبس دعوة الكتاب والسنة. مالا زق بهذا؟ وصلنا للادر ولا إيران؟ هاه؟ أم الدولة السعودية؟ هاه؟ في داخل أمريكا نفسها المراكز تبث الإسلام وكم دخل في الإسلام من أهل أمريكا بسبب هذه المراكز اللي هي تراها دولة سعودية؟ هاه؟ هاه؟ يبتقي الله عزوجل أخي ولا ولا تحكم بما يظهر لك أنت؟ نعم هناك معاهدات. وقبت لمصالح قدرها ولاد الأمر هناك وهناك بلا شك أمور حدثت هي من الخطأ ولكن هذا الخطأ لا يعني أننا نكفر الدولة ولا يعني أننا نبخس حقها فيما تفعله من نشر الإسلام على مستوى العالم فهو من الدعوة إليه ومن حماية العقيدة حماية العقيدة التي يخربها الإخوان المسلمون وعزيزة جمعات التكفيرية ها فانا أنصحك يا أخي نصيحة لله عز وجل أنك إن أردت بالفعل النصر لازم الدين وأن تعلِي كلمة الله عز وجل أن تتعلم دينك أولاً تعلما صحيحا أن تكون أنت, أنت على أرض سابتة خذ راسخة وأن تعمل على الدعوة بما تستطيعه في هذه البلاد ها من إزالة الجهل عن أهل هذه البلاد، ها؟ ومن مصر الإسلام في نفسك أولاً وعلى مستوى من تعيش معهم من جيران ومن أقارب بالدعوة الصحيحة، الكتاب والسنة. بهذه تكون أديت أنت للمسلمين الخدمة، لم تقدمها بسفرك إلى سوريا وأن تبذل دمك رخيصاً خدمة للجماعات التكفيرية وخدمة لمخططات أمريكا واليهود. الذين أرادوا أن يجعلوا سوريا مقبرة. لمسلك ولأمسالك من شباب المسلمين خداع وتمويه كما صنعوا في أفغانستان بارك الله فيهم نحن نسعى ليهلك هذه لك من فتاوى نادرة فز واقرأ وعلق تثبت منه إن شاء الله <تصفيق>